المحتجين. وقد يمر على هذا المبلغ سنة أو أكثر دون أن يقدم منه شيء فهل أخرج الزكاة عنه مع العلم أنني لا أملكه ولكني مؤتمن عليه لا زكاة على هذا المال لأنه ليس مملوكا لمن وضع أمانة عنده والله أعلم